عن عباس عن عباس لا تحكي اخافي وحدنوك الناس اخافي يخربطوك الناس عن عباس عن عباس لا تحكي اخافي وحدنوك الناس اشتري ذت سالف اش, اش تحكي عم استغيث وما اله صدق بس ابو فاضل يقدر يوصف العباس الله صدق يقبس ابو فاضل يقدر يوصف العباس ها هو ابو العباس العباس هو ابو اي ففاض الفاضل فاضل قعد قعد من قاعد قاعد رحم الله بكعد عن عباس لا تحكي اخافي وحدك الناس اشتري يا اي ايادت اي سالف اش تحكي اشتقي س ومائل امق يا يا يا يا, يا, يا, يا صدق بس ابو يقدر يوصف العباس الشاعر صفاء الدفاع الرميث عمي صدق بس ابو هاي يقدر يوصف العباس هوس عباس العباس هوس عباس العباس العبا يسرق قوس يفع عند احساس لذلك بالحرف يختلف عن الناس عم العبا يسرق قوس يفع عند احساس لذلك بالحرف يختلف عن الناس الفرسان تزعل من يطاب الفرسان تزعل من يضره من يضرب عباس تزعل تزعل وبسيفه يرضيها تزعل وبسيفه هلا هلا هلا هلا اعد اعد اشعره البيت على المياه اي العباس العباس رقاو سيفه عند حسان لذالك بالحرب يختلف عن الناس الفرسان تزعل من يطو عباس تزعل وبسيفه يرضيها تزعل وبسيفه ضاع الشاطئ والعباس ضاع الشاطئ والعباس واقف يم المسنات ورغما على خشوم القوم داس على الفرات وفاز قلبي يرغب شياء لا توى او كفكف ها وبشراي الخضر المنشورة بسرايا الخضرة